I pray to Allah from the Most Merciful Satan In the name قَلْ قُلْ إِنَّ <الإنسان> سَن عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وانتر والأخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق صَال صَال كالفخار وخلق الجن من ما رجم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاء تو كذبام كل من عليها فان ويا بقاء وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي ا كَذَّبًا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يْتَقتُم أَتَ فُضُومِ أَقُ قَار السَّموَاتِ وَال الأضِ فَ فُذُ فَفُضُولةَ فُظونَ إِلَّا بِسُق فَبِأَيّ عَ يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ وَنُحَاسٌ ثَرَاتًا تَصْصِرَانِ فَبِأَيِّ آلام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 يَوْمَ احْرَظُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آذَانٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جهنم مُلْتَى يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن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 ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه اصْرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُ نَائِسٌ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِثْهُ نَائِسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فبأي آلام بِكُمَا تكذبان كَأَنَّهُم نَلْيَقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءَ ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما عينان ضاخرتان فبأي آله ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي يكذبن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس ولا جان فبأي آلاء بِكُمَا تَكذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما سبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام